أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثابت أَنِّي <تصفيق> وَأَصْبَحَ الْمَاءُ بَيْنَنَا ثَمَنًا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُ يَقُولُونَ وَإِذْ كُنَّا نَغْتَسِلُ فُرِزْقَنِي l'may كل قدع الاخر وتمن Mm-hmm. it's <laughs> bad. بيئ أعلم من فلا تكون نظيرا للكافرين وَنَجْعَلَهُمْ مِنَ وزیع ازا Bismillah. وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغلي عن أزاق <تصفيق> الله